111. ومن أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 112. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرَّعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الْذِّنَّ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوْهُمْ إلَيْهِ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 بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد 112. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب 113. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 117. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 118. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد حفظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 118. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذى به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم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 119. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور 110. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته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 وَمَا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 113. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 114. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 111. إن شأ يسكن الريح فيضلل رواكد على وهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 112. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم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 117. ما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم 118. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 119. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مُرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنَ الطَّرْفِ الْخَافِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إن من الخاسرين الذين خزيوا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء يغصرونهم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 117. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 118. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان